115. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذهوما مدحورا 116. ومن أراد الآخرة وتعالها سعيها وهو مؤمن 119. كان سعيهم مشكورا 110. كلا نمذ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 111. وما كان عطاء ربك محذورا 112. كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر لَا لا تجعل مع الله إلها آخرة فتقعد مذموما رَبُّكَ وقَضَى رَبُّك أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِياه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا إما لا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا وَلَا لهما قَوْلًا كريما 111. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وكن رب ارحمهما كما ربياني طغيرا 112. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا